بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام

aw

نزل عليك الكتاب في الحق مصدقا لما بين يديه

Wielu z nich

فَأَبَيْنُوا هُدَنًا نَّازِ وَأَن

إن الذين كفروا بآيات الله لا لهم

والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يقل.

فَعَلَيْهِ شيء في الأرض ولا في السماء

والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات كما سنهن أم الكتاب

فارهم متشابهات

مَنَ الذين في قلوبهم زَيْغٌ فيستبعون ما تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

وما يعلم تأويله إلا الله

والراشقون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما

فاذكروا الا اولو الألباب ربنا لا تزغ

قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا

Niezmiernie przyjmuję do tego, żebym nie był w stanie zniszczyć,

لا الله شيئا، وأولئكهم وقود

Alif lam mim Alif

كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب

قل للذين كفروا ستغلبون وتؤشرون إلى جهنم وبئس المهاد

قد كان لكم فِي في فئتين

فئة تقاتل في تبيل اللَّهِ وأخفر كافرة يرونهم مثليهم رأيا العين

والله يؤيد بنصره من يشاء إن

في ذلك لعبرة لأولي الأبصار دين

الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقوقرة من الذهب والفضل

والخيل المتومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا

والله عنده حسن حسنه

بأُق بِخَاعيرِ مِن زَلِكُ

فإن أَسْلَمُوا فقد اهتدوا وَإِنْ تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاد

WALLAHU BASIRUN FIL LA'IBAT INNALLAZINA

الذين بغير عصي ويقصلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ففسدهم بعذاب أليم.

اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم

ولم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله

يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى فريق منهم وهم معرضون

ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا من

وغرهم في دينهم ما كانوا

فكيف إِذَا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسب وهم لا يظلمون

Kulillahimma mālik al-mulki tukli al-mulki man tashāk Wa tanzi'u

وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يسبب

اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن

ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقى

Łcha wy mu il

تقفوا ما في حضوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

وما عملت من سوء توزلوا أن بينها وبينه امدا بعيدا

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد

قل إن كنتم تحبون الله فاستبعوني يحببكم الله ويخبر لكم ذنوب

Why Allah G Áfóer Wheat

وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

So say

سَبَقَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اذ قالت <سؤال> امراه عن ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا مِنِّي مني انك انت

أمير الوليم فلما وضعتها قالت رب إني وفقتها

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مُرْيَمَ وإني

By tylkobel herąłucha winkkowulin hasenniu na wasem

ale zękeri ma zapokoał, ale

وَ وَلَ <قال> يَ مَظَُمُ أَنَّ لك هذا <قال>

Ooo, ooo, ooo,

ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا يا رب

قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه إنك سميع

وَا تَمَا تْوُل مَذَا ئِكَ

صلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله

يبصرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين

قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر عاقل

قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب

Będziemy pracować nad tym, co się dzieje

سسلا سس ايمن من الا رمز والقر بن كان كثيرا وسبح

Wielkiej siły,

وَإِذْ i zmiarów, że Allah إِنَّ اللَّهَ i wierzył

يا من ويا لربك سيري

ذلك من أنفاء الغيب نوحيه إليه

وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ أَمِينٌ قُلْ وَمَا كُنْتَ تَلَتَّنِ إِذْ يخ

يصمون إذ قال في الملائكة يا مريم إن الله

بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم

اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين

وَيُكَلِّمُ نَنَاسَ كِلٌّ مِنْهُمْ وَكَانَ لَهُ وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ ربي أن

ما يكون لي ولد ولم يمتني بشر قال كذلك

الله يخلق ما يشاء وَيُعِيدُ مَا يَشَاءُ ۖ إِذَا أمرا فإنما يقول له لَهُ

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ والثورات وال...

ورتولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم

AN I'A KULUK LANFUM MINA QWINIKAN ATHIF QAYRI FA

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأثير

وما تستخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم

ومصدقا لما بين يدي بي من الثورات ولأحل لك بعض الذي حرم عليك

وجئتكم بايه من ربكم فاتقوا الله

Inna Allah gawar Ha

فلما a منه

Panie Przewodniczący!

Wabba na amanna w

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا

ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتسبعوا كفوق الذين كفروا إِلَى

UMMA ILAYYA MARJI'UHUM FA'AHFUM BANINA HUM FIMA KUNTUM FII TALIFUN

الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَكْفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

والمين ذلك نعلومه من ايات

إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم صلقه من تراب ثم قال

ألحظت من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك من

ما جاءك من العلم فقل, تعالو فقل تعالو

تبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله المؤمنين

ودى مِنْ من الْكِتَابِ الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أَنفُسَهُمْ وَمَا وما يشعرون

يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وانتم تشهدون

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار

آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن

تابع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى

قل إن الفضل بيذ الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم

يبتص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارِهِ يُؤَذِّهِ إِلَيْهِ

ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤذيه إليك إلا ما دمت عليه قام

ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل

ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى

من أوفى بعهدي واستقاف

كل ما معكم لتؤمنون به ولا قال

ثم على ذلكم إصري قالوا أقررنا

وعلى فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد

ومن اهل هُمُ ان

أَتَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السماوات وَالْأَرْضِ طَعْوًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ ذُ

قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما

فاقويع قوب والاسداق عما

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام

لا مدينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

يَهْدِي فَيَهْدِي الله قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَ

والله لا يهدي القوم الظالمين اولئك جزاؤهم ان عليهم لعنه

صنة الله والملائكة والناس أجمعين طالدين فيها

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين من

ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن

الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضار

الذين كفروا وماسوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به

وَلَا إِكَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن

الله به عليم ليا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة

لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا

اِن تَوَلّوْا فَقُولُوا هَذَا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

كتابي لمن سحاب

فلا تعقلون

واجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم

O mu wa antum la ta'lamu.

ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما

وما كان من المشركين

I love

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤذيه إليه

ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قام

ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل

وَيَكُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المستقيم. <تصفيق>

من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلا إكل

في الآخرة ولا يكلمهم الله

ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم

وَإِنَّ منهم لفريقا يلوون ألفنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب

ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله

ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس

ان سينكون عبدا لمن دون الله ولكن كونوا رباني

هم يقول للناس كنوا وإبادا لي من دون الله ولكن كنوا ربانين بما كنتم

ولا يأمركم أن تتخذوا المناي كثعم نبين

بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميفاقا

نبين لما أسيتكم من كتاب وحكمات ثم جاءكم رسول مصدق.

هم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون

قال أقربتم وأخذتم ما لذلكم اصري قالوا

قال تشهدوا وانا معكم من الشاهدين

ومن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْهُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَعْوًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ ذُرُجَعُونَ

قل آمنا بالله وما أُنْزِلَ علينا

ويعقوب قَوْمٌ فَوَانَ أَسْفَارٌ

بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيت

أحنة الله والملائكة والناس قَالُوا طالدين فيها

لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون <تصفيق> إلا الذين سابوا من بعض

nie ma w

الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازازوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به

nawiedzy AufHow to nask Certains entertainen

ان الله به عليم كل الطعام كان لبني اسرائيل الا ما حرم

إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل الثورا

ULFA TU BITTOWRATI FATLUHA IN صادقين فمن

إِنْ تَرَى عَلَى الله الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا

وما كان من المشركين إن

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين

فيه آيات بين ثم قام إبراهيم.

ومن دخله كان آمِنًا ولله على الناس حج البيت من

تطاع إليه سبيلا.

ومن كفر فَإِنَّ الله غني عن العالمين

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما سعملون

قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن السبؤ نهى

وما بِغَافِلٍ عَمَّا عما يَأْمُرُهُ

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم

إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات

وَاللَّهِ وَفِي كُمْ رَسُولٌ وَمَن يَعْتَصِبِ فَقَدْ هُودِيَ

Mówiąc Ya tym,

اتقوا الله حق سقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

واعتصموا بحذل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن

كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم

آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون

Need

اسم الله الاعزاء الجزء

mal الذين vi وجوههم o بعد hom فذوقوا العذاب بما

وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى الله ترجع الْأُمُورِ

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون في

ولو آمَنَ أَهْلُ الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون

هم الفاسقون <تصفيق> لن يضركم إلا

وَإِن يُقَالُ يولوكم قُمْ ثم لا فَيَذْهَبُ

Pyba ale i ó ni lacu E na macukifu il

وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ

ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق.

ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا ثواب

من أهل الكتاب أمة طائمة يتلون آيات الله آنا

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ

wa والأولا...

وَمَا يَفْعَلُونَ مِنْ خَيْرٍ فلي والله عَلِيمٌ

아아 In.

ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا

وأولئك أصحاب النار هم فيها خالد

مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت

كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت

Wa ma an bolamahu mu wa huwa la

آمنوا لا تستخذوا بطعنة من دونكم لا يألونكم

قد فدت البغضاء من أفواههم وماتوا في صدورهم أكبر

قد بينا لكم

ah <laughs>

فَلَكُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا

ما جعل الله إلا بشرًا كلكم

Nassr illa min عند الله العزيز الحكيم

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين

ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون

ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء

من يشاء والله غفور رحيم

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء الضعافا مضافا

واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت

للكافرين وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ

الذين ينفقون في السراء والبراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الماء

والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر

من اجل الله ومن يغفر الذنوب

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين

هذا بيان na siła wody, na

ولا tahinu ولا tahzanu wa

إن يمسككم قرح فقد القوم قرح مثله

وتلك الأيام نداولها بين الناس

وليعلم الله الذين آمنوا ويستخذ منكم شهزاء والله لا يحب

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يعلم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا منكم ويعلم ۖ

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

مات أو قتلا قلبتم ولا أعقائكم ومن

طلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وتيجزي الله الشاكرين

وَمَا كان لنفس أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها

ومن يرد ثواب الآخرة نقطه منها وسنجزي الشاكرين

وكأي من نبي قاسل موهور بيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل

ما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين

وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتبعنا

ولقد جاءتنا الى

فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين

يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعصابكم فتن

قلبوا خاسرين بذ الله مولاكم وهو خير

Wszelkie

سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

وماواهم النار وبئس مثوى

ولقد صدقكم الله وَعْدَهُ إِذْ تحسونه باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم

ثم في الأمر وأصيت من بعد ما أرونكم ما تحب

وَصَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْسَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَىٰ عنكم وَاللَّهُ ذُو عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ولقد صدقكم الله وعده إِذْ تَحُسُّونَهُ باذني حتى إِذَا فشلتم وتنازعتم

اتيتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون

منكم من يريد الدنيا ومنكم من

ما صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين

تصعدون ولا تلون على أحد ورثون

وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ ظَمَّا بِظَمٍّ لِكَيْ لَا

زنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير.

Wszystkie te osoby, które są

Niezależnie od

وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه

يقولون SM 17 speak formaliz frei złog Jeśli MOOC to Jersey

Panie Przewodniczący! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu!

ęulu na lakana la namina ammsiej um ma kuil na.

Pływającym <heliser> się w tym momencie, w stanie zjednoczyć

وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن مستزل لهم الشيطان ببعض ما كتبوا.

وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم

إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ما.

أو كانوا هزداً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة

والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير

ولئن قتلتم قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُسْتُمًّا مَّغْضُوبًا فَمِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ مَا أَصَابَكُمْ

Wa la in muttum aw qutiltum la ilaha siwum

Szlech. Szlech. Szlech. Szlech. Szlech. Szlech.

اعف عنهم والتغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله

Inna i montaż Zdjęcia i

اتقوا الله فلا ظالم لكم وَإِن يخذلكم فمن ذا ينصركم من

وَاللَّهِ لَن يَسْتَوِيَ كَلِلْمُؤْمِنِ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيّ أَن يَغُلّ

ومن يغلل يأتب ما أغل يوم القيامة أمة وفى كل نفس ما كتبت.

وهم لا يظلمون أَفَمَنِ استفع رفوان الله كمن باء بسخط

من الله ومواه جهنم

هم درجاتنا عند الله والله بصير بما يعملون

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يصلوا عليهم آياته ويزكي

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ.

ولما أخابتكم مخيبة قد أخبتم مثليها قلتم أن

Kul huwa min anzi anfusikum Inna

وَمَا ało wękup

وليعلم الذين ما وَقِيلَ وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو

قالوا لَوْ نَعْلَوْ قِتَالًا لَسَّ بَعْمَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرض منهم للإيمان

يقولون بأفوائهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون

الذين قالوا لإخوانهم وقادوا لو أطاعونا ما قتلوا

Qul fa daru an in

الذين قتلوا في تديل الله أم بل أحياء عن

عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله

ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون

تبشرون في من الله وتضل وأن الله لا يضيع أجرا

الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرب للذين أحب.

فاحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم <تصفيق> الذين قال لهم الناس انما

قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فزادهم إيمانا وقالوا

Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią

ومتوقوا تذعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم

انَّ مَا الشيطان الشَّيْطَانِ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ كَلَّا تَخَافُهُمْ وَاخْفُ نِ

ولا يحزنك الذين يسارعون في القطر إنهم لن يضروا الله شيئا

يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم

إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم

ولا jak الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي

Zdjęcia i montaż Zdjęcia i

أَكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْقَبِيثَ مِنَ الطَّيْبِ

وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء

Vai بالله ورسله z تؤمنوا وتتقوا فلكم i RARSLE

ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم

بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى بما تعملون وَاللَّهُ بِمَا خَبِيرٌ

لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيان

لنكتب ما قالوا وقت لهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوكوا عذاب الحريب

ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام ظلم

الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأتي

النار قل قد جاءكم رسل من

قبلي بالبيناتي وبالذي قلتم فلم قتلتمهم إن كنتم صادقين

فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير

كل نفس بائقة الموت وإنما

تدفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة

من سن سن قدن الدنيا

لا في أموالكم وأفوسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب فمن

أضل لكم ومن الذين أشركوا أذن كثيرا وإن

وتستقوا فإن ذلك من عزم الأمور

وَإِذْ أخذ الله ميفاق الذين أُوتُوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه

لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبدوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا

فبئت ما يشترون لا تحب

سبنا الذين يفرحون بما أسووا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا.

ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب

ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض

والله على كل شيء قدير إن في خلق

سماوات والأرض والثلاف الليل والنهار لآيات الليل

الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون

ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتها

سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل

ما رفق أخذيت وما للظالمين من أوصال

ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمن

ربنا تغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأبرار

ربنا وآتنا ما وعثنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة.

لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أن

لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنفى بعضكم من بعض

الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرا

لا أُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ تَيَأَسِهِمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ تَيَأَسِهِمْ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ

ناسٍ تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عِلْمٍ

والله عنده حسن الثواب لا يضرعا

Naękę tę kolwu lewi na

ثم ماواهم جهنم وبئت المهاد لكن الذين افتقوا

لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند نزل الله

وَمَا ma اللَّهِ Allahi chyiru وَإِنَّ Wa أَهْلِ الْكِتَابِ لمن يؤمن

Minu Przewodniczący, Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Un Komisarzu!

O shewing my li

أُولَئِكَ لهم اجرهم عند ربهم إِنَّ الله سريع الحساب

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله